باسم الآب والإب والروح القدس للإله الواحد أمين أنا عايز أكلمكم النهاردة في موضوع اسمه الخفيات والظاهرة الخفيات والظاهرة العبارة دي وردت في صلاة الشكر نطلب أن ربنا ينجينا من الأعداء الخفيين والظاهرين وردت في التقديسات الثلاثة اغفلين خطيانا التي فعلناها بمعرفة وبغير معرفة الخفية والظاهرة وردت أيضا في تحليل نصف الليل للأباء كهن وإرتفع لهم خطياهم الخفية فهنا عايزين في الموضوع ده نتكلم على كم نقطة أولا إيه هي الخطايا الخفية إيه الخطايا الخفية اللي نطلب من نظاه نغفرها لنا طبعا الخطايا الظاهرة واضحة ومعروفة الخطايا الخفية زي الخطايا اللي في الفكر مفيش حد عارف ايه افكارك فهي خطايا خفية على الناس والخطايا الخاصة بمشاعر القلب هي ايضا خطايا خفية مفيش حد عارف قلبك فيه ايه وشهواتك فيه ايه وأيضاً الخطايا اللي خاصة بالنية بالنيات يعني أنت تقول في قلبك الشخص ده أنا لازم أعمل فيه وسوي فيه ومعملتش حاجة لكن مجرد نيتك من جوه نية خاطئة تعتبر من الخطايا الخفية ومن الخطايا الخفية الخطايا اللي متخزنة في العقل الباطن، الخطايا المخزنة في العقل الباطن، وأحياناً من العقل الباطن تخرج أحلام خاطئة، والأحلام الخاطئة من الخطايا الخفية أيضاً، ففي خطايا خفية كل واحد بيقع فيها تقريبا وفي المزمور يقول آية لطيفة جدا يقول ايه الهفوات من يشعر بها من الخطايا المستكرة يا رب ابرئني خطايا مستكرة يعني خطايا خفية لذلك الإنسان كما يقول الحكيم اعرف نفسك تعرف نفسك مش بس الحاجات اللي بتعملها من برة تعرف نفسك أيضا وتشوف ايه الحاجات اللي جواك ولازم تتغير وتتصلح وتتعدل الخطايا الخفية وجاي السكون من الخطايا الخفية خطايا الجهل يعني انت بتعملها وما تعرفش انها حرام لكن هي خطايا خطايا جهل احيانا تبقى من الخطايا الخفية وكلما تنمو في الروحيات تبتدي تكتشف خطايا كانت عندك زمان ما كنتش حسس بيها لأن مستوك كان ضعيف فتبتدي تعرف أنها كانت خطايا وفي هذا يقول الشاعر إذا كانت فضائلي اللائي أتيه بها عدت زنوبا فقل لي كيف اعتذب يعني احيانا فضائل عندك تعتبر ذنوب بس انت ما كنتش حكرها كده هو في الحقيقة ما لا نعرفه عن انفسنا ما لا نعرفه عن انفسنا أكتر بكتير من اللي نعرفه عن أنفسنا. نحن نجهل أنفسنا. وجوانا في حاجات كتير عايزه تتصلح. وفي خطايا مخ مخفية عندك يغطيها البر الذاتي. في ناس بيقعوا في خطية البر الذاتي. في ناس بيعوا في خطيئة البلد الذاتي يعني يظن نفسه انه بار في عيني نفسه يظن انه بار في عيني نفسه وليه خطايا مش عارفها او بيغطيها او عارفها لكن بيغطيها يغطيها بالاعزام بالتبريرات بالكذب باي حاجة لكنها خطايا خطايا خفية في داخله سعيد هو الإنسان الذي يفحص ذاته باستمرار ويشوف إيه الخفيات اللي جواه ويصلحها دي من جهة هذه الخطايا لكن عايز أقول عن الخطايا الخفية كلمة تخوف ايه الكلمة اللي تخوف لابد ربنا يكشفها لابد ربنا يكشف، في كشف في اليوم الاخير حين تفتح الاسفار وتقرأ الاسفار وتعرف النيات في ذلك الوقت اين نخبئ وجهنا لذلك الإنسان الحكيم يدور على الخطايا الخفية من دلوقتي ويحاول يعالجها لأن السيد المسيح بيقول ما تقوله ما تقولونه في المضاجع ينادى به فوق السطوح وبيقول ليس خفيا إلا ويعرف ولا مكتوب إلا ويستعلم إبقى الحاجات الخفية دي هجوا وقت تنكشف يريد تكشفها أنت واتوب عنها بدل ما تنكشف في وقت ما يكونش فيه توبة نقطة تاني في الخطايا الخفية مش عندك انت عند الناس يعني عموما الرجل اللي بيظن انه رجل بجد يعني ممكن تكشفه حاجات تكشفه وتطلع خفايا اللي جوه ينكشف بواسطة المرأة وبواسطة المال وبواسطة الوظائف والألقاء يعني إيه يعني راجل فكر أنه راجل تيجي إمرأة تطير دماغ ده فيه رجال بيغيروا دينهم عشان إمرأة يعني المرأة سيطرت عليه لدرجة أنه غير دينه علشانها ده يدل على إنه إما هو ضعيف من جوه ما يقدرش يقاوم المرأة أو إن إيمانه ضعيف ممكن يغيره من أجل إمرأة أتذكر زمان وأنا شاب صغير كنت أريد كتاب للكاتب الشهير أحمد الصاو محمد اسم الكتاب المرأة لعبته الرجل المرأة إيه؟ لعبتها الرجل يعني لما المرأة تحب تلعب تجيب رجل تلعب به طبعا مش كل الرجال هو في الحكاية أحمد السو محمد عمل كتابين المرأة لعبتها الرجل والشيطان لعبته المرأة يعني لما الشيطان يحب يلعب يجيب امرأة يلعب بيها والمرأة اللي بيلعب بيها يخليها تلعب برجل من رجاله والحكاية ماشية على بعض فإحنا نختبر الرجل هو راجل بالصحيح ولا لا لما يواجه بامرأة لها تأثير عليه وجاذبية عليه أو نختبر أن الرجل بالصحيح ولا لا لما يحارب بالمال مال كبير يشوف يهتز ولا لا ويقبل ويغير مبادئه ولا لا او يحاربوه بمنصب من المناصب او لقب من الالقاب فيبتدي يتهز من جوه فكلمة رجل كلمة من بره اسمها رجل والخفيات يبان بهذا الاختبار يبان بهذا الاختبار دي نقطة نقطة تاني نيجي في الخطوبة والزواج في الخطوبة يبان الراجل في منتهى النطس والتودد للمرأة وطلب رضاها وزوج وأخر زوج وهدي أول ما جوزوا تبان الخفف تبان الخفيات تبان في طريقة معاملته وهذا المتودد أنا بستغرب كتير. لما يكون زوجات يقولوا الرجل بيدربها هم الفين أيام الحب القديم وأيام الخطوبة وأيام الود وأيام الهدايا ضمن الظاهر وكان مخب الخفيات المرأة النبيها هي اللي تدرك هذه الخفيات عند الرجل قبل ما ترتبط لكن صعدت الستات يقولوا يعني نار نار زوجي أحسن من جنة أبوي ده كلام ده وتحتمل النار تبقى مبسوطة تخليك المبسوطة في الرهضان مثلا الرهبنة هي حياة الوحدة حياة الوحدة والصلاة لكن أول ما يتقدم واحد للرهبنة ما نحطوش الوحدة على طول لألا نحطه في الوحدة فيغلق نفسه على الخاطئ الخاطئة وخطيات نحطه في الأول في المجمع يتعامل مع الأبهات هل عنده غضب ولا ما عندهوش هل بيقدر يحتمل ولا بيحتملش وهل لو غضب بيتنرفز ولا يخليه بس في قلبه ولما يتنرفز هل بيشتم هل بيضرب هل بيعمل هل بيسوي نبتدي نشوف الراهب في المجمع يمشي كذلك فإذا استطاع أن يكشف أخطاءه الخفية في المجمع ويعليكها نسمح له يروح في الوحدة بقلب نقي وفكر نقي سأطرف النوليد دخلوني في الدير أشتغل شغلنا أنا عايز أتوحد يا حبيبي تتوحد بعد ما تتناق من جوه بعد ما تكتشف الحفيات اللي فيك وتعليك نفس في الرهبانة والزواج في الترشيح للكهنوت يا سلام لحاجة ما بنقع فيها فلندا مرشح للكهنوت ماله خادم ممتاز بيخدم في الحتة الفلنية والفلنية والفلنية وكتلة نشاط ويو هنسقيه سوا النهارده معلومه يقول لي ترسم اسيس عارفين الخفية بتتعرف ازاي نشوفه في البيت بيتعامل ازاي مع ولاده ومع مراته دي احنا ما بندورش عليه مش عارف ادور عليه ازاي ولو مراته قالت جوجه ده ما ينفعش اسيس ويبقى يومها ما يعديش تاخد علق نهار وليل وعلق تظل علق بزهنها طول الله انت تقول عليك كلام ده تبقى خينة تبقى يهوزة جديد تبقى تبقى تبقى لكن في الحقيقة عشان نعرف المرشح ده مظبوطا لا نشوف الخفيات الخفيات هي معاملته في البيت وعملته مع الزوجة ومع الأولاد ولا نمشي بس بالظاهرات ونسيب الخفيات الأخوة مثلا كل واحد يقول أخوي ده مفيش حد أحبه في الدنيا قد أخوي ممكن يختبر الأخ بخفيات معينة. إزاي لو تنازع الأخ على الميراث، لو تنازع الآخر على الميراث، تبص تلاقي الأخ ده اللي باين أخو حنيم، تحول إلى شخص آخر وإلى قضايا في المحكمة. في الصدق مثلاً تقول. صديق ده انا اعرفه كويس وقاسق به يقوله لك انت جربته وما جربتوش يبقى ما تعرفوش انت احتكب به ولا محتكدسي محتكدسي يبقى ما تعرفوش لما تحتكب واحد تباني الخفيات كلها اللي من جوه لكن طول ما احنا عايشين كده ما يفضل لكم أن سلمتم على اللي يسلمون عليكم وفي شأك الخفيات أحياناً تظهر النتائج وردود الفعل طيب نخلص من ده لمسك النقطة الثالثة الاعداء الخفيين نقول نجينا من الاعداء الخفيين طبعاً أول عدو خفي هو الشيطان والشيطان يوسوس في الفكر ويوسوس في القلب ويعمل حقوق يجب مغريات وعادة كتير فالشيطان بالأعداء الخفيين هو وأعوانه وبرضو مؤامرات الناس الأشرار الخفية والظاهرة يا ما توجد مؤامرات ربنا أنقذك منها دون أن تعرف ودون أن تصل إليك ربنا من بره لبره ما شاك فيه أعداء خفيين هم الأصدقاء غير المخلصين الأصدقاء غير المخلصين اللي يقول لك في الوش براية وفي القفة سلاية سلاية يعني شوكا أو الشخص اللي يكون بواقهين أمامك بوجه ومن وراك بوجه آخر هو الأعداء الخفيم بلد تقابلوا يا سلام زي بيقول الشعب يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ السعلم <تصفيق> دول من الأعداء الخفيين وإن كانوا يبانوا كأصدقاء أما رأي واحد قال نجني يا رب من أصدقائي أما أعدائي فأنا أعرفهم جيدة ما يقوله في وجهك غير ما يقوله في غيابك أو دول اللي ألعنهم الكتاب يلبسون سياب الحملان وهم زئاب خاطف سياب الحملان دي في الظاهرة وزئاب خاطفه في الخصيات وممكن يكون واحد في مركز كبير يقبلوه بعض العاملين تحت إرادته إدارته بالتملق والنفاق والرياء كلها في ظاهرها أشياء طيبة وفي الخصيات متعبة ساعات الأعداء الخفيين يكون بعض المرشدين اللي بيرشدوا الطريقة خاطئة ربنا قال لبني إسرائيل يا إسرائيل مرشدوك مضلون مرشدوك مضلون والكتب والفريسيون والكهنة والصدقيون ورؤساء رؤساء الشعب أيام المسيح كانوا مرشدين مدللين عشان كده المسيح قال لهم أعمى يقود أعمى كلاهما يسقطان في حفرة يا منازل يعوهم مرشدون مدلون في حاجات تانية في الخفيات والظاهرات اللي هي العلاقات واحد يكون مخلص من الظاهر وبعدين يحب علاقة أخرى فينقلب وتخش الهكاية بتاعه مبرق المذنب ومجنب البريء كلاهما مكره للرب اول الفاظ اللي ملهاش لهاش معنى او معناها عكس واحد يقول لك فلان ده الله يسامحه وهو بيقول الله يسامحه ومعناها ربنا يجزيه حسب اعماله ربما كتير منكم استخدموا الامر ده أو واحد يسئل واحد يقول له تاب الله يسامحك كلمة الله يسمحك أن يزعلن منك على الأخ التجربة أيضا تكشف المخفي يبان من جمعين نمسك النقطة الأخيرة في الخفيات والظاهرات مع الله نفسه أول نقطة نقولها الله لا يوجد أمامه أبدا خفيات كل شيء مكشوف أمامه عارف اللي في القلب واللي في الفكر واللي في النية ولا يخفى عليه شيء دي أول نقطة ثاني نقطة عمل الله في الخفاء بواسطة نعمته نعمة الله بتعمل معاك في الخفاء فمن ضمن الخفيات عمل نعمة الله وعمل روحه القدوس ومن ضمن العمل في الخفاء عمل ملائكته القديسين يقول ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيه يقول يرسل ملائكته ليه يحفظونه في كل طرقك الحاجات دي الجميلة في الملائكة وعمله في الخفاء أيام أليش على النبي لما كان الجنود الأعداء تحيطوا بالمدينة وتلمسوا بيحزك المعرفة عش فربنا قال أليش على النبي قال يا رب افتح عيني الغلام ليرى إن الذين معنا أكثر من الذين علينا، فلما تفضل سيرته وجد ملائكه كتيرة جدا موجوده حولهم نجوهم من الأعداء، الملائكه بتعمل في الخفاء وعملهم قوي، دايما الحاجات اللي في الخفاء بتنقوي لذلك ربنا. أمرنا أن نعمل الخير في الخفاء من غير ما حد يحس به وهذه الأشياء اللي تعمل في الخفاء يكشفها الله في اليوم الأخير فإذا هي نور ومدد أمام الناس عشان كده ربنا بيقول اكنزوا لكم كنوزا في السماء آه في الخفاء وكنوز بتروح في السماء في ناس لا يحبوا يعملوا كنوز في السماء ولا كنوز على الأرض آخر حاجة أقولها في الخفاء والظاهرة العالم الحاضر هو من الظاهرة والحياة الأبدية هي من الخفيات لأن ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب شر هو مخفية اتصدر